بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا سلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفط وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب السمود بطواها إذ انبعث أشطاها فقال لهم رسول الله ما قت الله وتقياها فكذبوه فعقروا ما فدندم عليهم ربهم وَلَا فتواها ولا